Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhah الذين آمنوا لا تقدmوا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم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 Innulahzina yang berdunia suatu hukum dengan Rasulullah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. Allah. الحجرات أكثرهم لا يعطلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا فاسقٌ بنبء إن جاءكم فاسقٌ بنبء إن فتبينو أن تصيب قوما بجهاله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 وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتِ حْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغِي فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبَغِي حَتَّى تَفِيءَ لَهُمْ أمر الله فإن فأصلحو بينهما بالعدل وأقسطو إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فاصلحو بين أخوئكم.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 إن عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا القاب بيسل اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولا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 أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنفاء وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ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 Inna Allah Gafur Rahim. Inna Muhminun, الذين آمنوا بالله ورسوله, ثم لم يرتابوا وجهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. Ulaikahum al-sadiqun.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 بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ kum أَنْ هَدَاكُمْ mcaadqin. Innallah كُنْتُمْ صَادِقِينَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ s- وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ